شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنين وطرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا أن تميذ بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء فيها فامبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فامروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال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 يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهم وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِن شَهِدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلي ما أرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إنتكم إثقال حبة من خردل في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها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 وقصد في مشيك وارضغ من صوتك إِنَّ أنكر الْأَصْوَاتِ لصوت الحميد أَلَمْ تروا أن الله سخر لكم ما في السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضِ وأسبغ عليكم نعمه ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً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 ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبه الامور ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضرهم الى عذاب غليظ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون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 بعده سبع تأبحر والبحر يمده من بعده سبع تأبحر مما نبذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.